الكل يوم هو بسبب الفرقة بكفينا حسرول وعلى بعضنا بنؤوان أطفال وهم يدمو تشردوا هدم بيوت أطفال وهم يدمو تشردوا هدم بيوت من وحد شدنا نتكاثف ما بضينا القوة هترجع علينا ولا يمشي علينا قرار لي من وحد شدنا يدنا نتكاثف ما بضينا هترجع علينا ولا يمشي علينا نون الدنيا وهممها لما الحب بيملينا لو نمشي بوز تضل ما نوصل أخير بقالون الدم المسفوح وصرت الطفل المدبوح وصوت الحق المبحوح عندنا شيء عادي خلاص. بلون الدم المسفوح وصرت الطفل المدبوح وصوت الحق المبحوح شئ عادي خلاص ليه الصمت بيقتلنا كل دقيقة وكل سنية وحياتنا ليه بالدنيا